جيل قراني فريد هناك ظاهرة تاريخية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة الإسلامية في كل أرض وفي كل زمان وأن يقفوا أمامها طويلا ذلك أنها ذات أثر حاسم في منهج الدعوة واتجاهها لقد خرجت هذه الدعوة جيلاً من الناس جيل صحابة رضوان الله عليهم جيلا مميزا في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى نعم وجد افراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ ولكن لم يحدث قط أن تجمع مثل ذلك العدد الضخم في مكان واحد كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة هذه ظاهرة واضحه وقعة ذات مدول ينبغي الوصيف امامه طويلا لعندنا نهتدي الى فرد ان القرآن هذه الدعوة بين ايدينا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه العملي وفيرته الكريمة كلها بين ايدينا كذلك كما كانت بين ايدي ذلك الجيل الاول الذي لم يتكرر في التاريخ ولم يغد إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هذا هو الطرق؟ لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا بقيام هذه الدعوة وأوتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للناس وما جعلها آخر رساله وما وكل إليها أمر الناس في هذه الأرض إلى آخر الزمان ولكن الله سبحانه وتعالى تفصل بحفظ الذكر وعلم أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تؤتي ثمارها فاختاره إلى جواره بعد 23 عاما من الرسالة وابقى هذا الدين من بعده إلى آخر الزمان وإذن فإن غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعلنها فالنبحث إذن وراء سبب آخر لننظر في النجع الذي كان يفتقي منه هذا الجيل الأول فلعل شيئا قد تغير فيه والمنظر في الذي تخرج عليه فلعن شيئا قد تغير فيه كذلك فمن نبع الأول الذي اختقى منه ذلك الجين هو نبع القرآن القرآن وحده كما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه إلا أثرا من آثار ذلك النبع فعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن كان القرآن يحدث كذن هو النبع الذي يستقون منه فأتفيتون به ويتخرجون عليه فلم يكن ذلك كذلك، لأنه لم يكن للبشريه يومها خبارة ولا ثقافة ولا علم ولا مؤلفات ولا ذراسات فقد كانت هناك حضاره الرومان وثقافتها وكفجها وقانونها الذي ما تزال اوربا تعيش عليه او على امتداده وكانت هناك مخلفات الحضاره الاغريقيه ومنطقها وفلسفتها وطنها وهي ما يزال موضوع التفكير الغربي حتى اليوم وكانت هناك حضاره الفرس وفنها وشعرها واساطيرها وعقائدها ومدن حكمها كذلك وحضارات اخرى قاسية ودانية حضارة الهند وحضارة الصين وغيرها وكانت الحضارتان الرومانية والفارسية تحفتان بالجزيره العربية من شمالها ومن جنوبها، كما كانت اليهودية والمصرية تعيشان في قلب الجزيرة فلم يكن اذن عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالمية يكثر ذلك الجيل؟ على كتاب الله وحده في فترة تكوينه وإنما كان ذلك عن تسمين المرثوم ونهج المقصود يدل على هذا القصد أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيصة من ثورات وقوله إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني وإذن فقد كان هناك قصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر النبى الذي يستقي من ذلك الجين في فترة التكوين الأولى على كتاب الله وحده لتخلص لفوثهم لله وحده مع معودهم على منهجه وحده ومن ثم عبد أمرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستطيع من نبع آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد سمع جيل خالف القلب خالف العقل خالف التطور خالف الشعور خالف التكوين من أي مؤثر آخر غير المنهج الإلهي الذي يتضمنه القرآن الكريم ذلك الجيل استطاع ذا من ذلك النبع وهده فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد ثم ما الذي حدث اختلطت الينابيع حدث في النبع الذي استقت منه الأجيال التالية تنسفة الأغريق ومنطقهم في أساطير الفرف وتصوراتهم وإسرائيليات اليهود ولاهيط المصار وغير ذلك من رواسب الحضارات والثقافات واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم وعلم الكلام كما اختلط بالفقه والأصول أيضا وتخرج على ذلك النبأ المشود فائر الأجيال بعد ذلك الجين فلم يتكرر ذلك الجين أبدا وما من شك أن اختلاط النبع الأول كان عاملا أساسيا من عوامل ذلك الاختلاف البي بين الأجيال كلها وذلك الجيل المميز الفريد هناك عامل أساسي اخر غير اختلاف طبيعه النبأ ذلك هو اختلاف منهج التلقي عما كان عليه في ذلك الجيل الفريد انهم في الجيل الأول لم يكونوا يقرأوا القران بقصد الثقافه والاطلاع ولا بقصد التذوق والمتاع لم يكن احدهم يتلقى القران يستكثر به من جاد الثقافة من مجرد الثقافة ولا ليضيف إلى خصلته من القضايا العلمية والفقسية مخصولا يملا به جادته إنما كان يتلقى القرآن ويتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته يتلقى ذلك الأمر يعمل به فور سماعه كما يتلقى الجندي في الميدان الأمر اليومي يعمل به فور تلقيه ومن ثم لم يكن أحدهم يستكسر منه في الجلسة الواحدة لأنه كان يحس أنه إنما يستكسر من واجدات وفكالي يجعلها على عاتقه فكان يكتفيد عشر آيات حتى يحفظها ويعمل بها كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه والحديث ذكره ابن كثير في مقدمة التفسير هذا الشعور شعور التلقي للتنفيذ كان يفتح لهم من القرآن آفاقا من المتاع وآفاقا من المعرفة تكن لتفتح عليهم لو أنهم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلاع وكان ييسر لهم العمل ويخفف عنهم ثقل التكاليف فيخلط القرآن بذواتهم ويحوله في نفوسهم وفي حياتهم إلى منهج واقعي وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داخل الأذهان ولا في بطول الصحائف إنما تتحول آثارا وأحداثا يحول خط سير الحياة إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح روح المعرفة المنشئة للعمل إنه لم يجئ ليكون كتاب متاع عقلي ولا كتاب أدب وفن ولا كتاب قصة وتاريخ وإن كان هذا كله من محتوياته إنما جاء ليكون منهاج حياه من هذا الهي خالصا وكان الله سبحانه ياخذهم بهذا المنهج مفرقا يتلو بعضه بعضا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ولم ينزل هذا القرآن ذله إنما نزل وفق الحاجات المتجدده وفق النمو المضطرب في الافكار والتصورات والنموء المضطرد في المجتمع والحياة ووفق المشكلات العملية التي تواجهها الجماعة المسلمة في حياتها الواقعية فكانت الآية أو الآيات تنزل في الحالة الخاصة والحادثه المعينة تحدث الناس عما في نفوسهم وتصور لهم ما هم فيه من الأمر وترسم لهم منهج العمل في الموقف وتصحح لهم أخطاء الشعور والسلوك وتربطهم في هذا كله بالله ربهم وتعرفه لهم بصفاته المؤثرة في الكون فيحسون حينئذ أنهم يعيشون مع الملأ الأعلى تحت عين الله في رحاب القدرة ومن ثم يتكيفون في واقع حياتهم وفق ذلك المنهج الإلهي القويل تلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل الأول ومنهج التنقي للدراسة والمتاع هو الذي خرج الأجيال التي تليه وما من شك أن هذا العامل الثاني كان عاملا اساسيا كذلك في اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية كان يشعر في اللحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهدا جديدا منفصلا كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية وكان يقف من كل عاهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتطور الذي يحس أن كل هذا ريس لا يصلح للإسلام فبهذا الاحساس كان يتلقى هدي الإسلام الجديد فإذا غلبته نفسه مرة وإذا اتذبته عاداته مرة وإذا ضعف عن تكاليف الإسلام مرة شعر في الحال بالإثم والقطيئة وأدرك في قراره نفسه أنه في حاجة إلى التتفر مما وقع فيه وعاد يحاول من جديد أن يكون على وفق الهدي القرآني كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه تنشأ عنها عزلة كاملة في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية فهو قد انفصل نهائيا من بيئته الجاهلية واتصل نهائيا لبيئته الإسلامية حتى ولو كان يأخذ من بعض المشركين ويعطي في عالم التجارة والتعامل اليومي فالعزة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء آخر فكان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية وعرفها وتصورها وعاداتها وروابطها ينشأ عن الانخلاع من عقيدة الشرك الى عقيدة التوحيد ومن تصور الجاهلية الى تصور الاسلام عن الحياة والوجود وينشأ من الانضمام الى التجمع الاسلامي الجديد بقيادته الجديدة ومنح هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه وكل طاعته وكل تبعيته وكان هذا مفرق الطريق وكان بدء السير في الطريق الجديد السير الطريق مع التخفف من كل ضغط للتقاليد التي يتواضع عليها المجتمع الجاهلي ومن كل تصورات والقيم السائدة فيه ولم يكن هناك إلا ما يلقاه المسلم من أذى وفتنة ولكنه هو في ذات نفسه قد عزم وانتهى ولم يعد لضغط التصور الجاهلي ولا لتقاليد المجتمع الجاهلي عليه من سبيله نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم كل ما حولنا جاهلية تصورات الناس وعقائدهم عاداتهم وتقاليدهم موارد ثقافتهم ثمونهم وآدابهم شرائعهم وقوانينهم حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكيرا إسلاميا هو كذلك من صنع هذه الجاهلية لذلك لا تستقيم قيم الإسلام في نفوسنا ولا يتصف تصور الإسلام في عقولنا ولا ينشأ فينا جيل ضخم من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه الإسلام أول مرة فلا بد إذن في منهج الحركة الإسلامية أن نتجرد في فترة الحضانة والتكوين من كل مؤثرات الجاهلية التي نعيش فيها ونستمد منها لابد أن نرجع ابتداء إلى النبع الخالص الذي استمد منه أولئك الرجال النبع المضمون إنه لم يختلف ولم تشبه شائبة نرجع إليه نستمد منه الارتباطات بين هذين الوجودين وبين الوجود الكامل الحق وجود الله سبحانه ومن ثم نستمد تصوراتنا للحياة وقيمنا وأخلاقنا ومناهجنا للحكم والسياسه والاقتصاد وكل مقومات الحياة ولابد أن نرجع إليه حين نرجع بشعور التلقي للتنفيذ والعمل لا بشعور الدراسة والامتاع نرجع إليه لنعرف ماذا يطلب منا أن نكون لنكون وفي الطريق سنلتقي بالجمال الفني في القرآن وبالقصص الرائع في القرآن وبمشاهد القيامة في القرآن وبالمنطق الوجداني في القرآن وبسائر ما يطلبه أصحاب الدراسه والنتائج ولكننا سنلتقي بهذا كله دون أن يكون هو هدفنا الأول إن هدفنا الأول أن نعرف ماذا يريد منا القرآن أن نعمل ما هو التصور الكلي الذي يريد منا أن نتصور كيف يريد القرآن أن يكون شعورنا بالله كيف يريد أن تكون اخلاقنا وأوضاعنا ونظامنا الواقعي في الحياة ثم لابد لنا من التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي والتصورات الجاهليه والتقاليد الجاهليه والقيادة الجاهليه في خاصة ليست مهمتنا أن نصلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي، ولا أن ندين بالولاء له، فهو بهذه الصفة صفة جاهلية غير قابل لأن نصلح معه. إن مهمتنا أن نغير من أنفسنا اولا ونغير هذا المجتمع اخيرا إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا المجتمع. مهمتنا. هو تغيير هذا الواقع الجاهلي من أساسه هذا الواقع الذي يستند استدامة اساسيا بالمنهج الإسلامي وبالتطور الإسلامي الذي يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الإلهي أن نعيش. إن اولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتطوراته. وان لا نعدل نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرا لنلتقي معه في منتصف الطريق كلا إننا وإياه على مفرق الطريق فحين نسيره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق وسنلقى في هذا عنة ومشقة وستفرض علينا تضحيات باهبة ولكننا لسنا مخيرين إذا نحن شئنا أن نسلك طريق الجيل الأول الذي أقر الله به منهجه الإلهي ونصره على منهج الجاهلية وإنه لمن الخير أن ندرك دائما طبيعة منهجنا وطبيعة موقفنا وطبيعة الطريق الذي لا بد أن نسلكه للخروج من الجاهلية كما خرج ذلك الجيل المميز الفريق